الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل امة شهيداً عليهم من انفسهم وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَاهَا أُولَٰئِكَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ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 وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ وزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَل يُبَجِّنَّ لَكُم يَوْمَ الْ القِيَامَةِ مَاكُن تُم فِيهِ تَخْتَ لِفُ وَلَ شَ أَو اللهَّهُ لَجَعللَكُمْ أَُّ تَاحِذَتَ وَلَك وَلكِ يُضِلُّ مَيشَاء وَيَهذِ مَشَ ولا تسألوا مما كنتم تعملون